وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَقَالَتِ النَّصَارَى يَدُ الْمَسِيحِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ بِمَا قَالُوا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَالْعَنَابُ بِمَا فَعَلُوا بَلْ يَدَاوُ مَرْسُوطَتَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاوُ مَرْسُوطَتَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيادًا لَّكَ من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثير من أمه لنحليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم يوم القيامه والقينا بينه العدو فانغصوا اين يوم القيامه كلما انقذونا ظل الحرب اصفا الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين